بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون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 وَسَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْدٍ ان الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَافًا بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَذِيبٌ أَوْ مَن نُّشِئَ فِي الْحِيِّ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنافا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرثون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا مَتِي وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَزُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنَ النَّذِيرِ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئ بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانتقمنا نظر كيف كان عاقبة المكذبين، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إني براء مما تعبدون. لا الذي فطرني فإن له سيهديد وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل مستعبدوه وأبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا فيه كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليستخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون النور لا سُوَمَّة وَاحِدَةَ لَجَعَلْنَا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُر بِرَحْمَانِ لِبُيُوتِهِم سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْكَ يَظْهَرُونَ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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون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 أو نري أنك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرود فاستمسك بالذي أُوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل وسأل من أرسلنا من قبلك مرؤوس لنا أجعلنا من دون رحمة آل هات يعبدون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 تَعْقُلُ وَمَا نُرِيكَ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِكَ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ فَكَانَ بِمَعْهِ عَهْدٌ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ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 فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقهنا منهم فأغرقناهم أجمعين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 ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئ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 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورفتموها بما كنتم تعملون لكم في جافات جت كثيرة منها تقولون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم في جمود وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم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 فَذَرْنُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ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 تَقُول وَقِيلُهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ